أفأمن أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون